إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طرى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يرشى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 يوم يتذكر الإنسان ما دعا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأواة وأما من خاف مقام ربه ونعنس عن الهوى فإن الجنة هي المأواة يسألونك عن الساعة أيان مرتاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها